ها قد انتهى العالم انتهت الدنيا أين الناس؟ أين البيوت الوارفة؟ أين الأشجار؟ أين هؤلاء جميعا؟ مرت عليهم أشراط الساعة كبيرها وصغيرها بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فكان من أشراط الساعة توفي بأبيه وأمه فكان موته أيضاً من أشراط الساعة اقتتل بعض أصحابه اقتتلت عصابتان من المؤمنين في صفين فكان هذا من أشراط الساعة تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه فكان هذا من أشراط الساعة كثرت الأسواق فكان من أشراط الساعة رأينا الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فكان هذا من أشراط الساعة انتشر القلم بدل ما كان الكتبة قليل صار أكثر الناس يقرأ ويكتب فكان هذا من أشراط الساعة كثر فيهم السمن فهو من أشراط الساعة دخلنا المساجد. فرأيناها تحمر وتصفر وتزين تذكرنا أن هذا أيضا هو من أشرات الساعة. بدأت تكثر النساء وتقل الرجال، وكان هذا أيضا من أشرات الساعة. شاركت المرأة زوجها في التجارة، وصارت تبيع معه وتشتري. وربما وكلها على بعض أعماله فكان هذا أيضاً من أشراط الساعة أشراط متنوعة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إنا لنرى الشيء واقعاً فنذكر الحديث الذي يدل عليه قال عبد الله بن عمر إذا رأيت بنيان مكة قد ساوى رؤوس الجبال فعلم أن الأمر قد أضلك وها هو بنيان مكة اليوم قد جاوز رؤوس الجبال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 وينتشر خبره بين الناس ويقاتل معه المؤمنون قد رأينا أقواماً خرجوا في التاريخ قيل عن بعضهم إنه المهدي وما صح ذلك محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن علي النفس الزكية خرج. وقاتله الخليفة المنصور في الدولة العباسية فوقع منهم ما وقع حتى قُتِل رضي الله عنه ولم يكن هو المهدي المنتظر أقوام قرأوا في أشراط الساعة فاحتالوا على الناس وتلاعبوا منهم من ادّع المهدية كابن تومرت كان رجلاً يستعمل الحيل للناس ليصدقوا أنه المهدي. أمر بعض أصحابه فحفروا قبوراً وقعدوا فيها وأهال عليهم التراب وجعل لهم فتحات يسيرة. ثم مر ببعض من معه ممن يدعوهم ويحتالوا عليه.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 يقع للدنيا ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف هنا في جزيرة العرب الدابة وإذا وقع القول علي أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تسم الناس على خراطيمه حتى يبدأ الناس يتبايعون فيقال للرجل من أين اشتريت البعير؟ فيقول اشتريته من أحد المخطومين تطلع الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا إذا رآها الناس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 يترك الناس بيوتا خرابا تجد أبوابا تلعب بها الرياح ليس فيها أحد تجد بساتين كان لها شأنها عند أصحابها لكنهم لا يلتفتون إليها تحشرهم النار إلى هناك إلى الشام راغبين وراهبين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 بعيراً هزيلاً ليرتحل عليه ولا يرضى صاحب البعير إنها أحداث عظام النار تسوق الناس إلى محشرهم لا تحرقهم لكنها تبيت معهم إذا باتوا وتنزل معهم إذا نزلوا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 إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفختان بينهما أربع والله تعالى يقول أنا الملك لمن الملك اليوم؟ الملك اليوم لله الواحد القهار كلها أمور أمور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 لقيام الساعة فقد جاء أشراطها نؤمن بما وقع منها ونتعلم أحكامها نتعلم صفات الدجال نذكر أخبارها لا حبا له قبحه الله إنما لنحذر منه عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه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 وصف لنا نفسه سبحانه. نتعلم كيف ننجو يوم القيامة. المتحابون في الله كنون على منابر منور. المقسطون على منابر منور. من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته. القرآن يشفع يوم القيامة لأصحابه.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 ليست هي معلومات نسوقها ثقافة كلا بل هي معلومات دين تؤثر في صلاتنا وفي ذكرنا وفي أخلاقنا وفي سلوكنا حتى نكون فعلا من عباد الله تعالى المخلصين أسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته وأني أجمعنا وإياكم في جنة